كاسر. اكثر قيودك وامتشق سيفا تسانده الحوافر كالبرق في غسق الدجا كالسيف في ألق يساور كالأمنيات الماضيات تعيد أشتاة البصائر كالآهة التكلى بليل كان يحرسه المقامر اكثر قيودك انه من خالف الرحمن خاسر والمجد يبحث في العيون السود عن اطياف, عن أطياف كاسر كاسر نقولها, كاسر نقولها كاسر نقولها كاسر نقولها نقولها نقولها نقولها نقولها نقولها, نقولها, نقولها, نقولها نقولها نقولها نقولها دوما بشرا لكم بشرا بشرا لكم بشرا نقولها نقولها نقولها نقولها نقولها نقولها bushra lakum bushra bushra lakum bushra bushra lakum bushra qad aqbalat badra wal kawn yamnahuha in shuddatu dhikra bushra lakum bushra qad aqbalat badra wal kawn yamnahuha in shuddatu بشرا لكم بشرا بشرا لكم بشرا نقولها, نقولها نقولها نقولها دوما بشرا لكم بشرا بشرا لكم بشرا العسّ يارفل في القلوب وِيَجْتَهِي كَسْرَ القِيُودِ وَالْلَيْلُ أَذبَرَ رَاجِمًا واَ الصُّبُرُ أَقَبَلَ بِالنَّشِي العسّ يارفل في القلوب ويشتهي كسر القيود والليل ادبر واجبا والصبح اقبل بالنشير يا حقل ايماني نور لنا السهرا وقد لعبقا تخيا به الذكرى يا حقل ايماني به الذكرى نقولها نقولها نقولها نقولها نقولها دوما بشرى لكم بشرى و moż بشرى نقولها بشرى و نقولها نقولها نقولها دوما بشرى لكم بشرى و لكم بشرى هذه الأمان لم تزلح بقلب يالساكي تسيط تسرت قيود الخانعين وعندات رفع اللوح هذه الأمان لم تزل بقلب يا زاكي تزيد كسرت خيوط الخانعين واعننات رفع البنور ارفع شعاراتي كي انشد الشعراء بس سوف اجعلها ملحمه الذكرى ارفع شعاراتي كي انشد الشعراء بس سوف اجعلها ملحمه الذكرى نقولها نقولها نقولها نقولها نقولها دوما بشرى لكم بشرى بشرى لكم بشرى نقولها نقولها نقولها نقولها نقولها نقولها دوما بشرى لكم بشرى بشرى لكم بشرى بشرى لكم بشرى